أما بعد.. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون أجل النعم إخلاص العبودية لله والاستقامة على طاعته والمسلم يحافظ عليها ويحرس قلبه مما يُكدِّرها إذ الشيطان محيط به من كل جانب ليس ليسلبها منه. قال سبحانه عنه: ثم لا آتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وما من فتنة ظهرت أو ستظهر إلا وتعرض على كل قلب كعرض الحصير عودا عودا. والفتنة كما تكون في الشر كذلك في الخير تكون كفتنة المال والبنين والعافية قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنته وإلينا ترجعون وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والدين أعز وأغلق وأغلى ما يملكه المسلم وهو وزاده في الدنيا والآخرة ولا غنى له عنه والحياة فتن والثبات عزيز وأعظم ما يحتاج إليه التمسك بالدين والثبات عليه وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الدين وعدم اتباع أهل الهوى فقال واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم وأمر كل مسلم أن يدعو ربّه في كل ركعة بالهداية والثبات إهدن الصراط المستقيم قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدعاء وأفضل الأدعية وأوجبها على الخلق فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. ومن داء الصادقين الخوف على إيمانهم من النقص أو الزوال إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام بيديه ومع هذا يدعو ربه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويوسف عليه السلام يدعو إلى التوحيد ويقول توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ونبيُّنا صلى الله عليه وسلم افتتَحَ دعوتَه واختَتمَها بالتوحيد وكان كثيرًا ما يدعُو يا مُقلِّبَ القلوب ثبِّت قلبي على دينِك رواه التنمذي وفي سفرِه يدعُو ربَّه أيضًا بالثبات فكان إذا سافرَ قال اللهم إني أعوذُ بك من وعثاء السفرِ وكآبَة المنقلب والحورِ بعد الكور أي الرجوع من الطاعة إلى المعصية رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد ثبات صحابته وإذا رأى من أحدهم نقصا في العبادة ذكره ونصحه قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل رواه البخاري وَحَثَّ أُمَّتَهُ عَلَى الثَّبَاتِ وَاَسْتِدَامَةِ الْعَمَلِ قالت عائشة رضي الله عنها وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إليهِ أي العمل ما دام عليه صاحبُه رواه البخاري والله سبحانه هو الهادي والهداية بيده وحده قال تعالى في الحديث القدسي يَا عِبَادِي كُلُّكُم ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُمْ رواه مسلم ولا تثبتو قدم والاستقامة إلا بفتقار القلب إلى الله واليقين أنه لا ثبات إلا بتثبيته. قال سبحانه: ولولا لا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا. وصفاء التوحيد وتعلمه أعظم سبب للثبات على الدين. قال سبحانه عن أصحاب الكهف. وربطنا على قلوبهم إثقامو فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا وطهارة القلب وسلامته وإخلاصه من موجبات الثبات ومن أعظم ما يصرف الله به عن العبد أسباب الهلاك قال تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ومن ساء قصده وانحرفت سريرته عن الإخلاص ظهر أثر ذلك على دينه وسيرته قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة رواه البخاري قال ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. والدعاء بالثبات افتقار وعبادة وبه تحقيق الاستقامة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالثبات على الهدى ويقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت أنت تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه الدعاء بذلك. قال شداد بن أوس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. رواه الترمذي والراسخون في العلم والإيمان يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدُنك رحمةً، إنك أنت الوهاب والإخلاص موصلٌ إلى الله ونجاةٌ من كل قاطعٍ عنه قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبُلنا واتباعُ السنة عصمةٌ ونجاة قال سبحانه وإن تُطيعُوه تهتدُوا قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاص له في الدين وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك وإذا ظهرت فتنة فالعسمة منها بعد الله في المبادرة بالأعمال الصالحة قال عليه الصلاة والسلام. بادروا بالأعمال أيصالحة فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم والامتثال لأمر الله بعد المواع بعد المواعظ من سب الثبات قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا كما أن ترك العمل بعد العلم والموعظة من أسباب الخذلان والضلال قال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فأني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ متفق عليه والإقبال على تلاوة القرآن العظيم وحفظه واستماعه والعمل به مما قاصد تنزيله وهو تثبيت للقلب من الزيغ قال سبحانه لنبئه صلى الله عليه وسلم كذلك لنثبت به فؤادك وقال سبحانه لهذه الأمة وَنَزَّلَهُ رُوحٌ قُدُسٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَأَمَّلْ قَصَصَ الْأَنبِيَاءِ وَثَبَاتَهُمْ مَعَ مَا لَاقَوْهُ مِن عَدَاوَةٍ وَأَذَى يُعِينُ النَّفْسَ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِهِمْ قال تعالى كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ والصلاة طاردة لما يفسد القلب والبدن إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر والصدقة برهان على إيمان العبد وصلاحه وبها يحفظ وبها يحفظ الله دينه ودنياه ومن أكثر من النوافل أحبه الله وحفظه قال تعالى في الحديث القدسي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 الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، واليقين بإظهار الله لدينه وحفظه لملته عون على الطاعة والثبات على الدين. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يُتم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري والرضا بالمكتوب من المصائب والمصاعب من أسس الدين وبه طمأنينة القلب وسروره والمؤمن أصبر الناس على البلاء وأثبتهم على الدين في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمات ومن استشعر عظيم نعمة الهدايه والاستفاض ازداد تمسكا بالحق وثباتا عليه قال سبحانه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان والجزاء من جنس العمل فدوام المراقبه لله وحفظ حدوده وحرماته سبب لحفظ الله لعبده قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك رواه الترمذي ومجالسة العلماء والصالحين تحي القلوب وتعين على الطاعة قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه وصف ابن القيم رحمه الله أثر زيارته لشيخ الإسلام بقوله وَكُنَّا إِذَا اشْتَدَّ بِنَا الْخَوْفُ وَسَاءَتْ مِنَّا الْبِئْسَاءُ وَسَاءَتْ مِنَّا الضَّنُونُ وَضَاقَتْ بِنَا الْأَرْضُ أَتَيْنَاهُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَن نَرَّاهُ وَنَسْمَعَ كَلَامَهُ فَيَذْهَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَيَنْقَلِبَ شِرَاحًا وَيَقِينًا وَطُمَأْنِينَةً وَالْمُؤْمِنُ لَا يَغْتَرُّ بِالْبَاطِلِ وَأَهْلِهِ لا يَغُرَّنَّكَ والقناعة بما قسم الله حسن ظن به يورث التعلق به والتمسك بدينه. قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري وقصر العمل وزياره المقابر للرجال والإكثار من ذكر الموت يحمل النفس على التقوى ويسوقها إلى الطاعة. وتذكر وتذكر منازل الآخرة وما أعد الله للصالحين من عباده سلوان للثبات على الدين. قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. والعاقل لا يخاطر بتعرض قلبه للفتن والشكوك. بزعم أنه لن يتأثر بها، فذلك عجب منه بنفسه وحاله، وقد يعاقب بالتخلية بينه وبين نفسه فيهلكها. وتتبع الشبهات والأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة والشهوات سبب للزير وتوسع وسائل الاتصال وسهولة الوصول إليها يزيد من خطورتها. ويكون الحدر منها أوجب ونهج الأنبياء الفرار من الفتن يوسف عليه السلام مستحب السجن على الفتنة فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وكان السلف مع سعة علمهم وعميق إيمانهم ينأون بأنفسهم عن مثل ذلك قال معمر رحمه الله كنت عند ابن طاووس إذ أتاه رجل يتكلم في القدر فتكلم بشيء فأدخل ابن طاووس أصبعه في أذنه وقال لابنه أدخل أصابعك في أذنيك وشده ولا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف قال الذهبي رحمه الله أكثر أئمة السلف عليهم على هذا التحذير. يرون ان القلوب ضعيفه والشبهه خطافه ومن طرق ابواب الشبهات والهوى وقع فيها قال سبحانه فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم ومن اتقى الشبهات استبرئ لدينه وعرضه ومن دروب الضلال الاعتراض على نصوص الشرع وردها بالاهواء والظنون قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال شيخ الإسلام رحمه الله من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان ومحقرات الذنوب تجتمع على صاحبها فتُهلك إياكم ومحضرات إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا رواه أحمد والاستعجال في رؤية ثمرة الخير يورث فتورا ثم قطاع والواجب دوام العمل والإخلاص لله فيه والإيمان يخلق كما يخلق الثوم وتجديده بالتوبة والاستغفار في كل وقت وحين وابو بذلك طهارة للقلب وغسل له من أدران الذنوب قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقى قلبه رواه الترمذي وبعد أيها المسلمون فرضا الله في الاستقامة على الدين والثبات عليه والمؤمن لا يتغير حاله في الشدة والرخاء ولا يتذبذب في السراء أو الضراء يعبد ربّه في كل حين وعلى كل حال ويعتز بدينه ويتمسك به ويدعو الناس إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويظل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.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 وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً أيها المسلمون من الناس من إذا صلحت له دنياه أقام على العبادة وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت تبدل حاله ومنهم من إذا أصابته شدة أو امتحان أو ضيق أضع عدنه وضعف عن التمسك به والله حذر من ذلك في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ثم علموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة يجمعين. وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأدِّل الشرك والمشركين ودَمِر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان يا قوي يا عزيز. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى الممات ونعود بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقينا عذاب النار اللهم وفق جندنا يا قوي يا عزيز وثبت أقدامهم منصرهم على العدو يا ذا الجلال والإكرام اللهم سدد رميهم قوي عزائمهم وجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم اللهم وفِق إمامنا لهداك واجعل العملَه في رضاك وفِق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وشكروه على نعمه وآلاءه يزدكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُهُ